اسمك على كل بيتي مر لحنته حتى على بحر يا لاحي وليحاني أقول بس أنت ولا أقول بس أنت سكن داخلي بعروق شرياني حبك تمكن على الوجدان وادمنته حسيبك الله يا مسكي وريحاني عرفت بأن الغلا جبار ويقنته خصني اليسار لك عندي غلا ثاني حتى اسمي حلو لا منك تفطنته لا يا شمري ولا يا قحطاني هذه وهذه سوا دامك تمكنته لا قلت هم ما نسيت فعول جداني ودي اوصفك ميل الوصف جننتك ما اقول ان تامرني وتنهاني ينعم من الورد لا مني تحضنته غلاك عندي غلا الدوحه لبن ثاني والله غلا الرجل لا واجه مزبنته يوم انهم ما بغوه القاسي وداني ويحلى من البيت لا مني تهجنتك وطعم من الكيف لا منصرت وحداني ويثقل من السر لا مني تأمنته وخف من كل ما على لساني يعني بقول الغلاف القلب دونته ولا كذا حسن بقول أن أنت ديواني لو قلت بس أنت ولا قلت بس أنته أنت, أنت الوحيد الذي في عروق شرياني